عيني وبعيد علي مقسوم لغيري وهو وقلی وقالبه بادلني بهوى وروح جنبه مش طيلا هو اللي حرمني من دنيا حبه ظلمه وظلمني هكميه هو اللي حرمني من دنيا حبه ظلمه وظلمني كأت منه حبه وانا هو حبيبه لكني مضحي Hi, الذي ينصف المحومين هو الإنسان الصدّ على الأسياء مسوم لذريه وهو ليه ودان خائن یفرح هو یا بو غیر ما یفرح في لیل